وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف فصمان بغى بعضنا على بعض فاحكوا بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك كينان نعجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا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 ولا تعلم نباهه بعد حين